هي هل لك بين الامم منبر للسيف ام للقلم اتلقت وطرف مطرق خجلا من امسك المنصرني ام متى هل لك طيب اعون القلم ادلقت وطرف مطرق خجلا من امس كل منصرني اين دنياك التي اوحد الي وترك اليتيم من غمي امتي كم قصه داميه قنا قد نجوا في فمي اين دنياك أمتي أوحت إلى وتري كل يتيم نغمي أمتي كم غصة دانية فانا قد نجوى في فمي كيف أغضيت على الذل ولم تفضي عنك غبار التهمي فوما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لها لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصر أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقات وطرفي مطرق خجلاً من أمسك المنصرمي إسمعي لوحاً حزاناً واطربي وانظري دمعاً يداماً وامشمي أمتي كم صنم مددني لم يكن يحمل طهر الصنمي إسمعي لوحاً حزاناً واطربي وانظري دمع اليتامى وابسمي أمتي كم صنم مجته لم يكن يحمل طهر الصنمي أيها الجندي يا كبش الفدا يشوع الأمل المبتسمي معرف البخل بالروح إذا طلبتها غصص المجد الضمير أمتي هلك هل بين الأمم منبر للسيف أو للقلم في مطرق خجلا من أمسك المنصرمي أمتي في اهل القلم اتلقات وطرفي مطرق جدلا من امسك المنصري امتي هل لك بين الامم منبر للسيف اهل القلم اتلقات وطرفي مطرق جدلا أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصر بي